فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمل وفجرنا الأرض عيونا فالتغى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواحه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 إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ